<تصفيق> نخطو ان شاء الله ومن احب ان يجلس فليجلس ومن ح ف ب ان ينصرف فلينصرف إ ن شاء الله ماجورا غير ماجور إ ن الحمد لله أ ح م د ه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور ا ن ف ت ن ا وسيئات اعمالنا م ل الله فلا ب له ومن ي ط ل ل فلا هادي له واشهد ان لا إ ل ه الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه و آ ل ه وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا ل ل ه اتقوا الله, إتقو الله حق تقاته ولا تموتن إ ل ا و أ ن يا أ ي ه ا الناس اتقوا ت ربكم الذي خلقكم من نفس و ا ح د ا وخلق منها زوجها ويستمعون رهادا كثيرا ونساء واتقوا ا ل ه الذي ت س ا ء ل ن به و ا ل أ ر ح ا م إ ن الله كان ع ن ر ه ب ي ل يا أ ي ه ا الذين امنوا ت ق و ا ا ل ت ق و ا ل ل ه واقولوا وقولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويصلح لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ف ق ل فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور مختفاتها وكل م خ ت ل ف بدعه وكل بدعه في الدين ضلاله اما بعد فيا عباد الله أكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله م ك ر ه و أ خ ف ي ا الله اكبر كلما لمع نجم ولاح الله اكبر كلما ت ض ر ع ن ج ن و ف ح الله أ ك ب ر كل ما برنا حمام وناح الله أ ك ب ر كل ما رجع م س ل ن ا الله أ ك ب ر كل ما رجع عبد واناس الله أ ك ب ر كل ما مسلم ا ل أ م و ا ت التراب الله أ ك ب ر ما وقف ا ل ح د ي ن بصعيد عرفات و ب ا ت و في م س ت ل ف في أ ح س ن م ب ا ت ورمضوا الجبار بمنى في تلك المراه الله أ ك ب ر ما ر ت ف ع ه ل م ا ل إ س ل ا م الله أ ك ب ر كلما صيب بالبيت الحرام الله أ ك ب ر لما ت ك ت ك ا ل و ب ه ا ل أ ص ن ا م لا إ ل ه إ ل ا الله لا إ ل ه إ ل ا الله لا إ ل ه الا الله كل شيء هادف الى و ج ه له الحكم إ ل ي ه ترجعون لا إ ل ه إ ل ا الله كل عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال و ا ل ه ج ر ا م لا اله الا الله يفعل ما يريد لا اله الا الله ذو العرش المزيد لا اله الا الله رب السماوات و ا ل أ ر ض وما بيننا وهو على كل شيء شهيد, شهيد. عباد الله يقول الله تعالى الامير ش هذا د منافع هو النزاع العلوي من الله جل وعلا الى الامه الاسلاميه لتؤدي هذا الحج العظيم والرزق الجليل من اركان الاسلام الا وهو الحج فقد اعلم الله تعالى نبياه ابراهيم بمكان البيت وامره ببنائه فامتثل ابراهيم الامر قام ببناء البيت فلما اكمله واتمه قال ابراهيم يا ربي بنيت لك الفتى كما امرت ولما قال الله تعالى وان طوانا لابراهيم مكان الفن الا تشرك بي شيئا وظهر بيتي اهل العظيم فلما قام بالبلاد قام يحمل الحلوى من على كتب ابنه اسماعيل وهما يهتفان جميعا مع أن تسلم فلما كرهت قال ابراهيم يا ربي اكملت البيت كما امرت فمذا اصنع لك قال الله جل وعلا يا ابراهيم اصعد على جبل ابي قبيل فانتبه الامر وصعد الجبل فلما ارتقاه وعلاه قال ابراهيم يا ربي صعدت الجبل كما امرت فماذا اقول الان قال الله عز وجل يا ابراهيم ارسل في الناس بالحج قال ابراهيم يا ربي وما يسمع صوتي في ارض قفراء كاحله جرداء لا انيس فيها ولا جليد فقال الله عز وجل يا ابراهيم انتصر الامر فان عليك الابان وعليك ا ل ا م فندى ا ب ل ا ه ي م ا عباد الله حج البيت واين عباد الله حج البيت ولكن الله عز وجل بفوق سبع سموات اسمع هذه الدعوه نوطا في الارحام من دون ف ع أ اسمع الله عز وجل هذه الدعوه الاحياء والكائنات لبيك ا م جميعا البيت ينبون اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لا شريك لك عباد الله ان لحج معاني ومقاصد وتلالات ينبغي علينا ان ن ت ع ر ض على معاني يطلب من المسلم ان يتجمل لها و أ ن يتزين لها إ ل ا ا ل ح ا ك ف أ ف ض ل الحجاج الشعف الغرد وفي احرام العبد في ردائين اربين تذكير له ب إ ط ر ا ل ه في ج ف ن ه فهذا ت ف ر إ ل ى عرفات وهذا ت ف ر إ ل ى الموقف العظيم فهذا يحتاج الى مكان و ك ك ذ ل ف ي ق ض ا ي الى ا مكان ويحتاج ن ا ل ي ا ل ن ا س ج مكان ي ي ع ا ش ت ر و ن و ا ح د فنججا ت ا ج الى مكان الا لباس الاحرام ولا ي ر ت ر ع انسان الا لباس الاحرام فالكل محشورون في صعيد واحد في د م ا س واحد ي م ت ي ك و ن الارض وينبحثون السماء لماذا ما ذ ا ت الا ليبقى العز والملك والسلطان والجبروت لله وحده كل شيء ه ا د وقف النبي في عرفات يؤدي ف الدنيا حديثا ليس بالطويل و إ ن ه مع ذلك أ غ س ل فيه قواعد ا ق ض ا ي ا والزنا لو عمل بها اهل الارض جميعا ل س ع د و سعادتك ليش ا قولوا في د ن ي ا م ا ل ق ض ي ة ا ل أ و ل ى ق ض ي ة التمييز العنصري ت و ق ف النبي صلى الله عليه وسلم في ع ر ا ت و أ ل غ ى كل أ ن و ا ن التمييز بين ا ل ش ب ا د إ ل ا بتقوى ا الله إ ن ا ج ر ا م ك م عند الله اتقاكم لا فضل ع ر ض ي على عدوي ولا لابيض على أ ج و د إ ل ا بالتقوى إ ن ا ج ر ا م ك م عند الله اتقاكم لا فرق بين غني ولا فقير ولا بين قوي ولا ضعيف إ ل ا بالتقوى ان اكرمكم عند الله الفاظ كل الناس لادم و ا د م من ضرار يا أ ي ه ا الناس إ ن ا خلقناكم من ذكر و ه ن ث ى وجعلناكم شعوبا وقبائل ل ت ع ا ر ف ت ع ا ر ف إ ا ان اكرمكم عند الله الفاظ ولذا اردت ان تكون افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل م ف ض ل ا ف أ ل افضل ا ن ض أ افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل ا ف ق ل افضل افضل ا ب ض ل افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل ك ف ض ل افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل افضل اف أ ن ت والمؤمن أ ق و ا ن لا فرط بينكما إ ل ا بتقوى يا علي أ ن ت و ا ل ث م ا ن أ ق و ا ن لا فرط بينكما إ ل ا بتقوى واما القضيه الثانيه فهي بقيه حقوق ا ل م ر أ ة التي ي ت ش ت ف ي ه ا من يتشق من ادعياء ا ل س ر ع ي ة وتجريب المراه أ ة حقوق ل لقد أ بين النبي إ س صلى الله عليه وسلم من ما من إلا في ظل ان المراه ب ي انسانه ل لها بيانها في المجتمع فهي تمثل نصف ا ل أ م ة وهي تبع النصف ا ل آ خ ر إ ذ ن فهي أ م ة ك ا م ل ة وقف النبي صلى الله عليه وسلم على عرفات من قرون وتضيعون اني اتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء فانكم اخذتموهن بامان الله واستحلمتمودهن ا بكلمه الله ولكم عليهن يا محمد علي الا يطيع فرشكم لمن تكرهون الا تاذن في بيتك لاحد ا ك ر فان فعلن تظلمهن ضربا غير مبرح ايضا لا يكثر العصر ولا يقطع الجلد ولا تقرب الوجه ولا ي تقبح اذا تقبحت الله عليك ومع ذلك نهدر حسابك ولهن عليكم رزقهن وفجوتهن بالمعروف اي نطعمها مما طعمت وان تدعوها الى البشر فهل عظمه البشريه من حقوق المراه مثل ما لها بذنب لم تعرف واما الذين يدعون الى تعبئه المراه وهم في ذنب الوقت ي ج ش ت ق و ن بحريه م ر ا ة حقوق المراه والله انهم في حقيقه الامر لا يريدون من المراه الا ان تكون متاعا مجاعا يرتبطها ا ل ك ل ا م في عالم الطرقات ا ع ي ن ه م وازنتهم واما ل ق ض ي ة ا ل س ا ل ث ة فهي ق ض ي ة الانسان الذي ينادي بها الان ادعاء ا ل ر ي ه بحقوق الانسان اي حقوق لهذا الانسان في علمك بنظرتك لقد وظف ا ل م ب ي صلى الله عليه وسلم و أ ع ط ى ا ل إ ن س ا ن من ا ل ح ض و ر ما لم تعرفه ا ل ب ش ر ي ة إ ل ا أ ي ض ا ً في ا ل إ س ل ا م تبين لنبيكم الله عليه ل س ل م ان ا ل إ ن س ا ن ك إ ن س ا ن كائن محترم لا بد أ ن يعامل م ع ا م ل ة الاحرام و ا ل ت ك ل ي م اسم ا ل م ع ا م ل ا ت التي أ ف ض ل عنها الله عز وجل في كتابه ولقد كررنا بني ادم وواحد افتتاح الايه كرمنا بني آ د م وحملناه في البر والبحر وبذرناه من الطيبات وفضلناه على كثير ممن خلقنا ا ل تفضيلا ففي مفتتح الايه تكريم بني ادم وفي ختامان ترطيب كرمنا وفضلناه فهل علمت البشريه تلك التكريم وهذا الترطيب أ م أ ن حقوق ا ل إ ن س ا ن ليس إ ل ا ل ل إ ن س ا ن ا ل غير مسلم أ م ا ا ل إ ن س ا ن المسلم فلا حظ في له فيما يدعو ن ه بحقوق ا ل إ ن س ا ن وقف النبي صلى الله عليه وسلم ع ن ى عرفات يؤكد هذا الحق ويبين ان ا ل إ ن س ا ن ك إ ن س ا ن له ح ر م ة لا تعدوعه وان تنتهك من أ ي أ ح د كائنا مجان إ ل ا من خلال الاسلام فله حر م في دمك وله حر م في مالك وله حر م في عمره لا ينبغي ان يعامل معامله الحيوان إ ن م ا ء ك م و أ خ و ا ن ك م و أ ع ر ا ض ك م عليكم خ ل ا م ك ح ر م في ي و م ك م هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا الا حمد الله يرفع اصبعكم ل الله ع ز ي ه وسلم وعلى اله وصحبه اشهد ه ذ ا ا ل ل ه شهدتم اني بلغت ف ه اللهم واشهد ان دماءكم واقوالكم واعراضكم عليكم حرام فحرم ب ي و م إ ان لاخشيتي أ ح ك ا م الانباء على الفتن ان يتعرف عليها هذا اليوم فمنها أ ن الاخشيه ع ب ا ر ة عن شان أ و س ب عباقره تذبح بعد صلاه العيد تطلبا الى الله عز وجل الذي قال قل ان صلاتي و ن ز ق ي ومحياي ومماتن ل ل ه ا ل ع ظ ي م ي ن والنسك و ا ل ث ا ب واختلف اهل العلم في حكمها والله امي الادله انها واجبه على القادر والمستطيع ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والحديث عنه قالوا ومسلم قال من زال قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى فليعد وهل امر بطبخه قال ولا لم ينفع وماذا ي ن ف ح ف ل ي ذ ب ح و هذا عمرو ل ل و للمنظر ي ذ ك د هذا المنظر لكل هذا المنظر ح و ا ح لكن هذا المنظر ل ي س علاقه ى ل ا و ا ل ع ي ا ن و ي ن م ا ه و على اهل البين في جميعهم يعني على اصله في جميعهم ا لانه صلى الله عليه وسلم وقف في ع ر ف ة وقال و ا ل حديث مسجد احمد قال على اهل كل في كل عام اضحيه ل ا ا اذا كان اهل يستطيعون البيت يستفعون الاضحية. يستفعون الاضحية. الجن لا يستطيعون اما فليعلم التقير. أ ن خير البريه قد ضحى عنه وذلك يعني أ ن الخير قد ناله أ ج ر ا مضحي ن وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين اقرنين ازدحين ف ق ع د الذبح الاول منهما اللهم هذا عن محمد وال محمد وقال عند الذبح الثاني اللهم هذا عمن لم يضحك منه ف ا ل ب ق ي ر ضحى عنه النبي صلى الله عليه وسلم و ي ن ب غ ان تعلم أ ن ا ل س ن ة في ب ي ان يكون بعد ف ل ا ه العيد ومع ذلك يجوز تاخير ا ل ب د ش إ ل ى عصر اخر ايام التشريق من أ ي ا م رؤيه جماعه ل ق و ل عليه الصلاه والسلام كل أ ي ا م تشريق ا ل ب د ش واعلم أ ن ا ل ا ض ح ي ة لا بد فيها أ و ل ا ً ان تصل الى السن المعين ولا يجوز ان تقل عن ذلك فمن ا ل إ ب ل مثل خ م س سنين ومن الظالم م س ت ك م ل س ن ومن ا ل ب ف ل و ا ل م ع ن ما س ت ك م ل س ن في هنا ذلك لا يوصف الاوحي وينبغي بل يجب ان تكون الاوحيه س ل ي م ة من كل عين من م ا ا ل ع فلا يموت ان توحى لا ب ا ل ع ر ا ء ولا بالعرجاء ولا بمكسوره ا ل ط ر ولا بمطروعه الام ولا بكل م ع ي ب ة ولا تكونوا ك م ا قال الله فيهم ويجعلون لله ما يكرهون بل عباد الله كونوا كما قال الله فيهم لن تنالوا جراحاتكم في قوم ما تحبون وكذلك في من احكامها انه اذا ن دخل العشر العشر من في حيته على من يملك القدره على الاضحيه ن ل ا م ر و ا بوحده ولا من شعرك ولا من ب ج ر ك ولا من اواصله شيئا وكذلك كما ذكر أ خ ي انه لا يجوز ان تباع جنود الاضاحي ل اذا ي ج قال عليه الصلاه والسلام من باع جند اضحيته فلا اضحيه له يعني فلا اضحيه كامله الاجل معنى ذلك ان بيع الجند ينقص ا ل أ ج ر من التضحيه عباد الله اقول ما تسمعون وضعوا عباد الله تقبل الله منا ومنكم ل ويسال الله كانت قدرته ان يعيد الاعياد على الامه ا ل ا س ت ا م ي ه وهي في كل خير وظهار ورخاء ئ وتقدم وصل اللهم على محمد واله وصحبه